فإذا جاء وعد ربي جعله دكما وكان وعد ربي حطا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ, ونفخ في الصور فجمعناهم دمع كانوا لا يستطيعون سماعا وكانوا لا يستطيعون سماع ففحسب الذين كفروا ان يتخذوا عباده أعمالا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الذين ظلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع هؤلاءك الذين كفروا بآيات ربهم هؤلاءك الذين كفروا فحبقت أعمالهم فلا لقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك كانت لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حوا ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قطانا فتك د البحر قبلآ فتكلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى